وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فهدوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا